أنه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أحاط بالناس أي فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم قال بعض أهل العلم ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل في هذه الإحاطة قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر وقوله قل للذين كفروا ستغلبون الآية وقوله والله يعصمك من الناس وفي هذا أن هذه الآية مكية وبعض الآيات المذكورة مدني أما آية القمر وهي قوله سيهزم الجمع الآية فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا جعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقا قالوا كيف يصلي ببيت المقدس ويخترق السبع الطباق ويرى ما رأى في ليلة واحدة ويصبح في محله بمكة هذا محال فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن وأنه جل وعلا جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار فصار ذلك فتنة وبيّن أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم الآية وهو واضح كما ترى وأشار في موضع آخر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 وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال إن الرؤيا التي أراه الله إياها هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره وإن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بني أمية لا يعول عليه إذ لا أساس له من الصحة والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها في أصل النار وأصل النار بعيد من رحمة الله واللعن الإبعاد من رحمة الله أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن أو للعن الذين يطعمونها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قوله تعالى في هذه الآية عن إبليس أأسجد لمن خلقت طينا يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه واستكباره عن السجود لمخلوق من طين وصرح بهذا الإباء والاستكبار في مواضع أخرى. فصرح بهما معا في البقرة في قوله إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وصرح بإبائه في الحجر بقوله إلا إبليس ابى ان يكون مع الساجدين وباستكباره في صاد بقوله إلا ابليس استكبر وكان من الكافرين وبين سبب استكباره بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كما تقدم إيضاحه في البقرة وقوله طينا حال أي لمن خلقته في حال كونه طينا وتجويز الزمخشري كونه حالا من نفس الموصول غير ظاهر عندي وقيل منصوب بنزل الخافض أي من طين وقيل تمييز وهو اضعفها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ابليس اللعين قال له أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم أي لم كرمته علي وأنا خير منه والكاف في أرأيتك حرف خطاب وهذا مفعول به لأرأيت والمعنى أخبرني وقيل إن الكاف مفعول به وهذا مبتدا وهو قول ضعيف وقوله لاحتنكن ذريته قال ابن عباس لاستولين عليهم وقاله الفراء وقال مجاهد لاحتوينهم وقال ابن زيد لاضلنهم قال القرطبي والمعنى متقارب أي لا أنهم بالإغواء والإضلال ولا قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله لا ذريته أي لا إلى ما أشاء من قول العرب احتنكت الفرس إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت تقول العرب حنكت الفرس أحنكه من باب ضرب ونصر واحتنكته إذا جعلت فيه الرسن لأن الرسن يكون على حنكه وقول العرب حنك الجراد الأرض أي أكل ما عليها من هذا القبيل لأنه يأكل بأفواهه والحنك حول الفم هذا هو أصل الاستعمال في الظاهر فالاشتقاق في المادة من الحنك وإن كان يستعمل في الإهلاك مطلقا والاستئصال كقول الراجز أشكو إليك سنة قد اجحفت جهدا إلى جهد بنا وأضعفت واحتنكت أموالنا واجتلفت وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله لأحتنكن ذريته الآية بينه أيضا في مواضع أخرى من كتابه كقوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقوله فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. إلى غير ذلك من الآيات. كما تقدم إيضاحه في سورة النساء وغيرها. وقوله في هذه الآية إلا قليلا بين المراد بهذا القليل في مواضع أخرى. كقوله لا أغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين وقوله لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين كما تقدم إيضاحه وقول إبليس في هذه الآية لأحتنكن ذريته الآية قاله ظنا منه أنه سيقع وقد تحقق له هذا الظن كما قال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين أيها المستمع الكريم حسبنا ليلتنا هذه ما مضى ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته